بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشرين والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العمد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 ن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا ما ب tela ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما ب عليه رزقه فيقول ربي أهانا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 لا دكت الأرض دك دك وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان وأنا له يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي فيومئذ الله يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية